اللَّهُ مَانَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا الأرض الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى وَإِن تَنزِهُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إله مَاءُ الْحُسْنَى وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُ إِنِّي نَرَى لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْ آيَةٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَانُودِي يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا رَبُّكَ 111. إنك بالوادي المقدس طوى 112. وأنا اخترتك فاستمر لما يوحى 113. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري 114. 119. إن أَكَادُ آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى 110. فلا يصدنك عنها بِهَا لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى 111. وما تلك قَالَهَا هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى وَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ الْقِهَا يَا مُوسَى فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى 112. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى 113. لنريك من آياتنا الكبرى 114. اذهب إلى فرعون إنه طغى 115. قال رب وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي 111. كي نسبحك كثيرا 112. ونذكرك كثيرا 113. إنك كنت بنا بصيرا 114. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى 115. ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أني قذفيه في فِي فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 119. فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى 110. واصطنعتك لنفسي 111. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري 112. اذهبا إلى فرعون إنه طغى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 عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى قَالَ فَمَن رَبُّكُمَا يَا مُوسَى قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى وَلَعِلْمِهَا أَنْتَ رَاقِبٌ رَبِّي فِي كِتَابِ اللَّهِ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَسَلَكَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً وأنزل من السماء 117. واجنا به أزواجا من نبات شتى 118. قلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولنها.